ب س م ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا ل ر َّ ح ي م نُون وَالْقَلَمِ وَمَا ي َ س ْ ط ر ُ و ن مَا أ َ ن ت َ ب ِ ن ِ ع م َ ة ِ ر َ ب ّ ك َ ب ِ م َ ج ن ُ و ن و َ إ ِ ن ّ لَكَ ل أ َ ج ر ً ا غَيْرَ م َ م ن ُ و ن و َ إ ِ ن ك َ لَعَلَى خ ُ ل ُ ق ع َ ظ ي م فَسَتُبْصِرُ و َ ي ُ ب ْ ص ِ ر و ن ب أ َ ي ك ُ م ا ل م َ ف ت ُ و ن إ ِ ن ر َ ب ك َ هُوَ أ َ ع ل م ُ ب ِ م َ ن ض َ ل ع ن س َ ب ِ ي ل ه ِ و َ ه ُ و أ َ ع ل َ م ُ ب ِ ا ل م ُ ه ت َ د ي ن فلا تطع المكذبين و د و لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء م بنمين مَن ناعٍ للخير معتدٍ أثيم عتلٍ بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين س َ ن َ س م ُ ه ُ ع ل ى ا ل ْ خ ُ ر ْ ط و م إِنْ ب َ ل َ و ن َ ا ه ُ م ْ كَمَا ب َ ل َ و ن َ ا أ َ ص ْ ح َ ا ب ا ل ج َ ن َّ ة ِ إ ذ ْ أَقْسَمُوا ل َ ي َ ص ْ ر م ن ه َ ا م ُ ص ب ِ ح ِ ي ن وَلَا ي َ س ْ ت َ ث ْ ن ُ و ن فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين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 و َ ل َ ع ذ َ ا ب ُ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ أ َ ك ْ ب َ ر ل َ و ك َ ا ن و ا ي ع ل م و ن إ ِ ن ل ِ ل م ُ ت َّ ق ي ن َ ع ن د َ ر َ ب ِّ ه ِ م جَنَّاتِ ا ل ن َّ ع ي م أَفَنَجْعَلُ ا ل م ُ س ل م ِ ي ن َ ك َ ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن مَا ل َ ك ُ م كَيْفَ ت َ ح ك ُ م ُ و ن أ َ م ل َ ك ُ م ك ت ا ب ٌ فِيهِ ت َ د ْ ر س ُ و ن َِ ن ّ ل َ ك م فِيهِ لَمَا ت َ خ َ ي َ ر ُ و ن َ أ َ م لَكُمْ أ َ ي م ا ن ٌ ع َ ل َ ي ن ا ب َ ا ل ِ غ َ ة إ ل ى ي َ و م ِ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ إ ن ل َ ك م ْ لَمَا ت َ ح ك ُ م و ن س َ ل ه ُ م أ َ ي ه ُ م بِذَلِكَ ز َ ع ِ ي م أَمْ ل َ ه ُ م ش ُ ر َ ك َ ا ء ف َ ل ْ ي أ ْ ت ُ و ا بِشُرَكَائِهِمْ إ ِ ن ك َ ا ن و ا ص َ ا د ق ي ن َ ي و ْ م َ يُكْشَفُ ع َ ن سَاقٍ و َ ي ُ د ْ ع و ن َ إ ل َ ى ا ل س ّ ج و د ِ فَلَا ي س ْ ت َ ط ي ع ُ و ن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 أ َ م تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا ف َ ه ُ م م ن مَغْرَمٍ م ُ ث ق َ ل ُ و ن أَمْ ع ِ ن د َ ه ُ م ا ل غ َ ي ب ُ ف َ ه ُ م ي َ ك ْ ت ُ ب ُ و ن فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ا ل ح و ت ِ إ ذ ن ا د َ ى و َ ه ُ و م َ ك ْ ظ ُ و م لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِن ي ك َ ا د ُ ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ل ي َ ز ْ ل ِ ق ُ و ن َ ك َ ب ِ أ َ ب ْ ص َ ا ر ِ ه ِ م لَمَّا سَمِعُوا ا ل ذ ِ ك ْ ر َ و َ ي َ ق ُ و ل و ن َ إ ِ ن ه ُ ل َ م َ ج ن ُ و ن وَمَا ه ُ و إِلَّا ذِكْرٌ ل ِ ل ع َ ا ل َ م ِ ي ن